إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وَالْمُحْفِظُونَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ